اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسمي علن كخيرك كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفذ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه بَسَطْتَ رِزْقَنَا وَأَظْهَرْتَ أَمْنَنَا وَكَبَّتَ عَدُوَّنَا وَجَمَعْتَ فُرْقَتَنَا وَمِن كُلِّ مَا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا لَكَ الْحَمْدُ كَاللَّذِينَ يَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا يَقُولُ لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته سبحانه من يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته سبحانه من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم ما تخفي صدورنا وما تكن ضمائرنا يا مولانا ويا سيدنا يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنه مع الابرار اللهم احشرنا في زمره حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اننا نشهدك انه قد بلغ الرساله و ادى الامانه و صَحَّ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ فصلوات الله وسلامه تترى على نبينا المصطفى اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أحشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لك لا نضما بعدها ابدا اللهم ارزقنا متابعه سنته واقتفاء اثره يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين احشرنا ووالدينا واحبابنا على سرر متقابلين في جناتك جنات نعيم لا اله الا الله عدد ما شى فوق السماوات ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا اذا اغلقت الابواب يا رجانا اذا انقطعت الاسباب وحيل بيننا وبين الاهل والاحباب اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك ولا تدق من نارك والفوز بجنانك اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيام من السهر والتعب تقبل صيامنا وجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا اللهم يا فارجا الهم يا كاشف الغم مجيب دعوات المضطرين مجيب دعوات المضطرين مجيب دعوات المضطرين يا من قال في كتابه ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم هؤلاء عبادك مضطرون الى, ح... إلى رحمتك مضطرون الى رحمتك فقراء الى مغفرتك اللهم لا تردنا عن جنبك ولا تطردنا عن بابك قرعنا باب الملك ومن يقرع باب الملك لا يعود خائبا إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن ندعو وأنت الرب المعبود وبمن نلجأ وأنت صاحب الكرم والجود نسالك يا ربنا ان تغفر لنا في ليلتنا اجمعين وان تهبل المسيئين منا للمحسنين فقرا ببافك اذل الله بين يدي تاغنا لنا عن رحماتك اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وانفسكرمى المكروه وقض الديون عن المدين واشف مرضانا ومرض المسلمين واشف مرضانا ومرض المسلمين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم خص منهم من من بيننا اللهم خص منهم من هم من بيننا اللهم خص منهم المعيونين والمحسود والمسحورين والمحسودين اللهم خص منهم المحسودين والمعيونين والمسحورين اللهم اكشف ما بهم اللهم ابطل ما بهم اللهم ارفع عنهم اللهمك أك... اللهم عليك بمن سحرهم اللهم عليك بمن سحرهم اللهم اجعل ما اصاب اخواننا واخواتنا رفعه في درجات وتكفيرا لسيئاتهم ارزقهم يا ربنا الصبر والرضا والاحتساب افرح والديهم واهليهم وابنائهم بشفاء يا ذا الجلال والاكرام اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم وسع عليهم قبورهم اللهم اجعلها روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفرة من حفر النار فَصَمٌّ مِنْهُمُ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق من بنت هذا الجامع المبارك اللهم بارك لها في مالها واولادها واغفر لها ولي والديها يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق اخواننا المشرفين في هذا الجامع والمشرفات الذين يقومون على خدمة اخوانهم المصلين واخواتهم المصليات اللهم انك تعلم انهم يعانون وينصبون لخدمة إخوانهم وأخواتهم اللهم فاغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واشرح سدورهم وتول أمرهم واكفهم ما أهمهم اللهم وبارك لهم في أموالهم وأولادهم وارزقهم الأبناء الصحيح صالحين والبنات المباركين يا ذا الجلال والاكرام اللهم لقد عظم الامر واشتد الخطب وتتابعت صنوف المحن والبلايا على اهلنا في الشام اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومينا وظهيرا اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا انزل عليهم غضبك ورجزك وعقابك اللهم انهم اظهروا قوتهم على اخواننا ال الضعيف اللهم فظهر عليهم قوتك وجبروتك أبهج صدورنا بنصر الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والأمان على بلادنا بلاد الحرامين اللهم من أرادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم كيده فِنَاهُ بِمَا شِئْتَ وَأَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ أَمْرِنَا لِرِفْعَةِ الدِّينِ وَنُصْرَةِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ هَيِّئْ لَهُ الرَّشَادَ وخذ بيديه الى الصداد واعنه وناصره واخوانه على ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجمع كلمه المسلمين في مصر اللهم انزل عليهم الحكمه والامن والامان اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم واغفر لدمائهم واغفر لموتهم اللهم جنبهم الفتنه والنزاع والشقاق يا رب العالمين الهنا وسيدنا ومولانا يا مولانا الرحيم يا من امّا بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء إلهنا من نقصد وأنت المقصود من سآمن الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته ومن الذي أمّلك فخيبته هؤلاء عبادك وإماءك أنزلوا حاجاتهم ببابك وأنا خو مطاياهم بساحتك منهم المقصرون ومنهم المذنبون ومنهم الصالحون اللهم فيا مولانا يا من يغفر الذنوب ولا يبالي نسالك الهنا انت من علينا بادراك ليله القدر وقيامها ايمانا واحتسابا لا تحرمنا خيرا ما عندك بسوء ما عندنا اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من خير وبر وسعة رزق ومغفرة ذنب اللهم فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب وما انزلت فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين